واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جاء البين في جوفه وما جعل أزواجكم لائطظاهون منهم وما جعل أزواجكم ل. والله يقول الحق ويهدي السبيل ادعوهم يا بائهم هو أقصد عند الله فإن لم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم, فيما أخطأتم به ولكن ما تأمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأسواجهم مهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله في كتاب كتاب مسكون، وإذ أخذنا من النبئين ميثاقهم، ومنك ومن نوح، ومنك ومن وإبراهيم وموسى وعيسى بن مطر. وَأَخَذْنَا منهم ميثاقا غليبا ليسأل الصارغين عن صدقهم وأعدني الكافرين عذابا أليما يا إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءتكم سلام منكم ومن اسلم منكم وان ذاغت ابو وبلغت قلوب وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَغَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَشُولُهُ إِلَّا هُرُورًا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ فَطُ مِّنْهُمْ يَا يَثْرِبَ لَا لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ إِنَّ بُيُوتَنَا إِنَّ بُيُوتَنَا وَمَا هِيَ ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها, لآتوها وما تنبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل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 Wallace?